قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون, تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذاباً فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين